السلام عليكم ورحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ارحب بالاخوتي والاخواتنا المشاهدين والمشاهدات في حلقه جديده من حلقات بدنا مجكم عقيدتنا والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا وحبيبنا الشيخ احمد فريد حفظه الله لنتشاور ونتحاور حول قضايا العقيده وقضايا الايمان وبعض المسائل الملحه والاحداث الجاريه في الساحه السياسيه الان السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك بارك الله فيك الله في يكرمك الحقيقه احنا في درسنا وفي برنامجنا هذا برنامج عقيدتنا نتناول العقيده كما عودنا اخواننا واخواتنا بالتحليل والتفصيل والنظر ودراسه التفصيليه بالادله الشرعيه ودائما ما نطوف معهم في بعض التفاصيل والابحاث المتعلقه ايضا بالعقيده حتى نبين لهم يعني المذاهب الباطله المنحرفه اذا كان يعني نحتاج الى بيان نحتاج الى بيان وتفصيلي ولكن اتعودنا ان احنا نلقي الضوء على بعض الاحداث المعاصره وانه نطوف معنا الشيخ احمد ونشوف راي الشيخ احمد فريد حول ما يجري من الاحداث لانه ليس هناك انفصال اصلا بين العقيده وبين السياسه بين الدين وبين السياسه وبين الشريعه الاسلاميه كل متكامل الانسان المسلم يرى الاحداث وفقا للرؤيه الشرعيه المتفقه مع كتاب الله ومعصومه النبي صلى الله عليه وسلم واحنا هم في اشد الحاجه الى ان نتعلم من علمائنا وان نرى يعني هذه الاحداث بعين البصيره فالموضوع الملحي الان هو موضوع الجمعيه التاسيسيه لصياغه الدستور المصري ومعلوم ان هذه المساله في غايه الاهميه ان صياغه الدستور لاجيال فهي قضيه مصيريه وواضح طبعا كما هو في الساحه ان في هجوم شرس من التيارات العلمانيه والليبراليه سواء كان في الاعلام المرئي او المسموع او المكتوب او غير ذلك مما يعني يستعملونهم الادوات في الضغط على الاغلبيه الاسلاميه في مجلس الشعب يعني هم اقليه بعمل. ويريدون ان يكونوا اكثريا في اللجنه بعمل. التاسيسيه فكيف ترى هذه الاحداث يا احمد تفضل ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا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 ونعلق على بعض احداث وتصريحات ومواقف لعل يكون في ذلك بصيره او اسهام يعني منا ومن الدار الصفيه بالاسكندريه في تعليق على الاحداث وطبعا اخطر الاحداث الحاليه الان موضوع اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور وهدف الواقع اهم حتى من انتخابات رئيس الجمهوريه لان الدستور يعني قد يمر عليه خمس رؤساء او اكثر لان بيبقى يعني 100 سنه تقريبا يعني نعم. يعني اخر دستور كان 71 اظن 71 طب ور على عقود او حتى يا صغيره قرب اه ولكن رئيس ب 4 سنين و... ولكن الناس مهتمه اكثر بانتخابات رئاسه الجمهوريه انا اقول ان النادي يحدث على الساحه الان يعني بيظهر يعني كيف الكيد بالاسلام وكيف يعني حفن قليله يعني من الناس اصحاب افكار مستورده واجنبيه على الامه الاسلاميه ويريدون ان يفرضوا انفسهم وان يفرضوا كلامهم على الامه يعني من باب لوي الذراع او من باب الصوت العالي انهم عندهم قنوات فضائيه او عندهم جرايد سواء قوميه او جرايد خاصه لهم توجهات معينه الناس كلهم يعرفونهم لما اجريت الانتخابات في مجلس الشعب ومجلس الشورى لم ينتخبهم الناس وليسوا باغلبيه بل هم اقليه ومع ذلك يعني ياخذون ين اكثر من حقهم في اللجنه التاسيسيه ولا يرضيهم ذلك يعني هم عايزين يبقوا اغلبيه في المشاطدين الاسلاميين يبقوا يكون 60% او 70% مع ان واقع يعني النواب الاسلاميين في ان حزب النور والحريه والعداله يعني اكثر من 70% حوالي 75% اا فالمفروض لهم حق على الاقل 75% امم اا بالاضافه لان هؤلاء المنتخبون يمثلون الشعب والشعب 95% يعني مسلم ونسبه العلمانيين والليبراليين في الشعب المصري لا ما اظنش انها تتجاوز 1% يعني ما تشوف ما تشوف واحد علماني هتشوف يعني 100 واحد يعني يعني راضيه رب بالله ربا وبالاسلام دينا فهؤلاء يريدون ان يفرضوا يعني كلامهم وسيطرتهم على اللجنه التاسيسيه وهم كعدد احزاب يعني الليبراليه الالمانيه كثر ولكن في الواقع ليس يعني وراهم احد يعني حتى كان فيه مظاهرة يعني بعض إخواننا بيقول فيها تلاتين أربعين واحد اه اه اه اه اه اه اه اه تلاتين أربعين واحد مظاهرة يعني واحد. <تصفيق> دي لو احنا قلنا يا جماعة يا سلافيين بس غير الإخوان وغير يعني بقية التجاهة الإسلامية لخرج لنا ثلاثة أربع مليون يعني الأقل وهذا حدث ومجرب الناس يعلمون ذلك فنقول يعني مش هي دي الديمقراطية التي تنادون بها حكم الأكثرية فهل أنتم الأكثرية؟ حتى يعني يكون يعني أكثر اللجنة التأساسية يعني من الليبراليين والعلمانيين هم طبعا إذا ذكر الله وحده وش مأزة خلوب الذين لا يكونوا بالأخرة م. وإذا ذكر الذين من دنيه إذا هم يستبشرون فهم يعني خايفين أن الإسلاميين وأن النور والحرية والعدلة ينصون على تطبيق الشريعة وإذا اللي الشعب عايزه ولو أجري السفتاء لو عملنا السفتاء كده يعني قبل وضع الدستور يعني من يريد الشريعه ومن لا يريد الشريعه انا واثق يعني كما حدث سنه 87 تقريبا لا و95% من الشعب المصري يريد تطبيق الشريعه لا انا دلوقتي انا اظن ان الشيخ هتبقى 99% 9 من 10 زي اللي <تصفيق> انت لو عملوا استفتاء على الشريعه الاسلاميه هي الشريعه التسعين. الاسلاميه لا تظلم يعني حتى النصارى الموجودين لما تلاقي 30000 واحد منتخب الشيخ حازم اسماعيل لانه عارف انه مش هيظلمه نعم وان الشريعه الاسلاميه لا تظلم هؤلاء بل يطون حقهم بالاضافه لان البلد لو طبقت الشريعه يكون فيها الازدهار وفيها امن وفيها ودي بيتمتع بها لجميع المسلم وغير المسلم نعم. يعني الرخاء اللي يحصل والامن والاطمئنان يحصل في البلد هيتمتع به بهم الناس على السواء ان هم في مركب واحد وفي سفينه واحده فا ولكن هؤلاء الليبراليون يعني يعني مش عايز اقول لك ان هم اشد اعداء للشريعه من من النصارى وزي ما كانوا اشد يعني لما مات شنوده كانوا هم اشد حزنا عليه من النصارى ن وجدنا ما حدث في الجرائد القوميه وغير القوميه فنقول لماذا انتم يعني تحبون الكفر وتحتردون ان تحولوا بين الامه وبين صدق شرع الله عز وجل هل هذا عدم ايمان بالله هل هذا عدم اعتقاد بان الشرع يعني فيه الخير وفيه النجاة وفيه النجاح وفيه الرزق والبركه يعني انا ارجو نعم. ان لا يراجعوا ايمانهم ويحددوا موقفهم وانا اقول ان هؤلاء يعني يعني اقصد شيء قال عنهم يعني من يدعي الاسلام وهو حرب على الاسلام في الواقع يحتاج الى مراجعه اسلامه مراجعه اسلامه يعني م. على الاقل يعني لكن احنا محتاجين يعني مش بس رساله لهؤلاء يعني احنا اذا كنا بنقول لهم رساله بهذه الطريقه بنقولهم ايضا اننا لن نسكت باي صوره من الصور اه طبعا على محاولات تزييف اراده الامه يعني والضغط على الممثلين الامه بتقليص وجودهم او تقليل نسبتهم يعني الشعب لن يرضى بذلك اصل هي كذا مرحله يا شيخ في المساله دي ما بين التحضير وما بين الصياغه خطاب هؤلاء وخطاب لاخواننا اللي هم في الجبال اه بالضبط خطاب لاخواننا خطابنا للشنه يعني اللي هم انتم تثبتوا نعم. لانكم اول الشعب انتخبكم لان الشعب يريد الشريعه فهو اختار هؤلاء النواب من اجل الشريعه يتحملوا الامانه فينبغي ان يقوموا بالامانه وان يثبتوا ولا يهولهم ارجاف المرجفين والمنافقين بذلك الله خير بحيث ان هم يثبتوا حتى يعني يتم وضع الدستور الموافق لاراده اكثر الشعب لا. والموافق طبعا لرضا الله عز وجل هم يريدون تطبيق الشريعه فالناس انتخبتهم من اجل الشريعه فينبغي ان يثبتوا يعني حتى ينص في الدستور على تطبيق مش يعني مش عايزين نقول روح الشريعة زي ما قال اه يعني بعض الناس يعني عايزين تطبيق قوانين الشريعة او احكام الشريعة او تطبيق الشريعة الاسلامية نعم طب ناخد مدخلة ونكمل السلام عليكم قدت قادم طيب في الحقيقة دي رسالة لاخواننا في مجلس الشعب قلنا رساله الاخوان يعني الاسلامي سواء كان اخواننا من اخوه الحريه العداله او حزب, حزب النور, النور كلهم في مركب واحد وكلهم في مكان واحد يتحملون مسؤوليه يعني صياغه دستور الامه والحفاظ على هويه الامه فدي اهم رساله لمجلس الشعب مجلس الشورى يعني اهم مهمه ضيفه ان هي وضع الدستور نعم انا بقول دي امانه امام الله سبحانه وتعالى نحملهم اياها ونقول لهم نحن في في ظهوركم وفي ومن ورائكم نسا نساندكم ونقوي نا. شوكتكم وننالد لكم بالثبات يعني طيب. كان بير ما يتعلق بالامر برده كنت عايزه ادي عتاب كده عايزه بس اديك رساله تدي رساله يا شيخنا للشعب كمان اصل نا. الشعب هيخرج الاستفتاء على الدستور فيلا بد ان يكون الشعب متخلف نوابي خلف نوابي وانه يعني لا يقبل اي يعني تغيير للدستور نا. او اي محاوله لتغييب روح تغيير الشريعه الاسلاميه او تغيير الهويه يعني ف برضه بتدي رساله لكل الناس دي كل اشواننا و احنا بنرسلنا رساله نعم. للنواب اللي هم المنتخبين نعم من حزب الحريه وعداله حزب النور ورساله الشعب نقولها اولادنا وابوكم الذين اخترتوهم لتطبيق الشريعه فهي هجمات شرسه عليهم وابواق عاليه نعم وايضا المجلس العسكري انه كل المجلس العسكري ينبغي ان يعني هم صرحوا قبيلي صرح نعم. ان هو بيخف على مسافه واحده من كل الاتجاهات فنقولها من باب الانصاف ينبغي ان يقف كل واحد عند حدّه واحد يعني في حزب مثلا يعني انتخبه مثلا 70% من الشعب او حزبين وناس ما لهمش تمثيل في الشعب ما لهمش واخى في الامه فيكون كل حزب وكل طائفه بقدر تمثيلها تمثل في, في الهيئه التأسيسيه طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل اخ احمد اتفضل السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يكلمك اتفضل يا اخي انا يعني بيك يا فندم انا بس احيي حضرتك طبعا واحيي شيخنا الشيخ احمد فريد وهو بصراحه يعني خطف الكلمه من على لساني بخصوص ان احنا لازم نوجه رساله للساده النواب ما ينسوش ان احنا انتخبناهم عشان موضوع الشريعه فلما يجوا يعملوا حساب الاطراف الثانيه الليبراليين والمجلس العسكري امريكا يعملوا حساب قبل كل ده قبل ربنا طبعا اولا واخيرا ويعملوا حساب الناس اللي انتخبتهم ويحطوهم في مرهم معنى كده عارفين ان احنا لا نقبل بالتنازل عن موضوع تطبيق الشريعه الاسلاميه اساسا هو موضوع مش ما عندوش الحريه ان هم يختاروا انا خروش لا احنا نلزمهم ان هم يختاروه تماما مبدئيا الموضوع الثاني انا طبعا مشكور جهود الدعوه السلفيه في دعم الشعب السوري بس انا شايف ان في لسه الكثير ما عملناهوش وانا بقول مقصرين ان احنا اولى الناس بالدعم فهم مقصرين نسبيا امم فاحنا المفروض يعني نقدم اكثر من كده يعني جزاك الله خير جزاك الله خير السلام عليكم على صاركاته، ازايك شفهمك فضل يا أخب حفظك، تفضل يا فحمد ازايك شفهمك والله يعني يا شفهمك أنا سألكم الدعاء يا شكنا ربنا عمالك فيك والله يعني أحبك إن في الله ولزاكم الله خير أنا لا أدعكم ليشير إن دعمك للشيخ حزم والله يكلم وهو ده أظن بالله بل معنى يا شيخنا أن أنتم دايماً يعني قادتنا من خير إن شاء الله, الله. إن شاء الله قادتنا من فتح إن شاء الله بإذن الله عظيم من الفضل والأمة الله يحفظك بربنا أجز اللي بدلتوها عشان نكون عمركم ان شاء الله فتح المديج الاقصى ان شاء الله وتكونوا انتم مفداي على مشايخنا ان شاء الله الله يبارك فيكوا اللهم امين جزاكوا الله خيرا انا بقول يا شيخنا رايي في الموضوع لجنه التنسيق الدستور ان كلمه السر اللي بيحصل ده كله هو المجلس العسكري ان احنا دايما بنهدد المجلس العسكري لو مفيش مجلس عسكري كل حاجه تمشي زي الفل فيعني <صح> انا يعني لو مفيش مجلس عسكري كل حاجه تمشي زي الفل باذن الله هي ان شاء الله تنفع باذن الله المهم ان شاء الله يعني انا مش عارف يعني هم عايزين نلاقي بالظبط لا هم ده احنا اللي بيحطل ده بيحصل ده مش طنش في اي دوله في العالم مش احنا اه طبعا هم المفروض انهم يتواصلوا يعني احنا ده الكلام ده بيحصل في مصر بس لا. علشان امريكا واسرائيل مش عايزيننا نبقى كويسين والمجلس العسكري ده في وضع ايه ازك الله لكن هو يعني يريدون ان يسوء امور الله لا فهم والله يتم نورهم ولو كده كافهم ازك الله والله حاسبنا ونعم الوكيل وكافينا ان شاء الله عز وجل ان شاء الله ازك الله ان احنا فعلا لا نملك ان احنا نرد تهديدهم الا بالله عز وجل الله فيه. الله ربنا ينصرنا عليهم ان شاء الله جدك الله خيره ووصل الوسط جزاك الله خير يا دفع الاخ لو حق يا وفد المجلس العسكري لا ينصرهم هو دي جزئيه ان هما بيظلموا يعني هما عايزين ياخدوا اكثر من حقهم و... ويمثل لهم باكثر من واقع يعني هما لا واقع في الامه لا عدد في الامه ولا نواب في البرلمان يعني هو واخدين اكثر من حقهم بكثير نعم يعني احنا مثلا ربع البرلمان تقريبا المجلس الشعبي متاخد 13 1 ولا ولا 15 1 مش ده بقى يعني ما يعني هم واخدين مننا واخدين من الاخوان وبرده لا يرضيهم لا يعني ما ف المفروض المجلس العسكري يقول لهم لا واقف عند حدكم انتوا خدتوا يعني حقكم وزياده لا يتخون المجلس العسكري والمجلس العسكري لا يتعلل بالضغوط الامريكيه والا هنفضل ديل للغرب طول عمرنا المفروض المجلس العسكري يكون منصف مع كل الاتجاهات الموجوده وان كل اتجاه بيمثل في في اللجنه التاسيه بحسب قوته وبحسب نوابه استقبال لمسيره الديمقراطيه التي يقولون يعني هي الحقيقه انت لما تبقى صاحب دعوه لا بد ان تكون صادقا فيه فيها, فيها. ان تقول انا احب رساله الديمقراطيه وت... واريد ان انتقل بالناس الى الديمقراطيه انتقالا سلميا واحتانو من بده اخلطيه ولكن احنا قابلنا حكم الاغلبيه لان الاغلبيه عايزه الاسلام ولك لو الاغلبيه مش عايزه الاسلام ما كناش قابلنا حكم انا نقبل اليات آليت الديمقراطية. آليت. الديمقراطيه انا قابلنا اليه لا. الديمقراطيه لانها تحقق المصلحه في تطبيق الشريعه الاسلاميه طب شفنا احنا في الحقيقه يعني وجهنا ها ها هذه الرسائل انا كان عندي تبع لا شيخ الازهر بس يعني ان أوه. بقول لشيخ الازهر ودي كنت رساله كنت عايز يعني عايزة يعني أوه. عايز اقول لشيخ الازهر اتق الله يعني في نفسك واتق الله في الازهر الذي تمثله واتق الله في امه محمد صلى الله عليه وسلم واتق الله في شريعه الله عز وجل ما فيش موقف تنصر فيه الاسلام وانت دائما في خندق اعداء الاسلام الليبراليون يح... بيسحبوا يعني أعضاءهم لجنة تأسية حتى تسقط لجنة تأسية وإنت بتسحب الراجل الوردة اللي موجودة في الهيئة التأسية اللي هو الشيخ فريد واصل حافظه الله وتقول لها تسحب مثل أزهر عملت زي عمر حمزايا وعملت زي الليبراليين والعلمانيين لما سحبوا يعني أعضاءهم فبنقول له حدد موقفك يعني وإحنا عارفين أن أنت أساسا من فنور النظام وعارفين أنك في لجنة السياسات بتاعة جمال مبارك واحنا صبرين عليك بالعافية يعني ما فهمه